passant de tot elícia que ha filtrat. فاتسية مفات التحناء عكل بيضاء كانت هسليا فاتسية مفات التحناء عكل بيضاء كانت هسليا ايا حثر كل شي صار منها وشي فت 들어가ك وشي سمعت عليها ايا حطرة صار منها وشي فتاك وشي سمعت عليها.